صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 فسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أم قد خلص من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أم وَاتَّلَعَتِ الْعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا الدَّارُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتِ أُخْرَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَّا نَاهِرَ ولكن لا تعلمون وقال أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يجعل الجمل في سم من خياط وكذالك نجز المجرمين لهم من جهنم وَمِنْ دون ومن فوقهم غواش وكذالك نجز الظالمين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 ونودوا أن تلكم الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أَوَجَدْتَ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ نَمَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَتِ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن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 قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له ولعبو وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا ونفساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فاصطلناه على علم هدى ورحمة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 رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعا فيشفعون لنا فهل لنا من شفعا فيشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كن نا نعمل قد خسروا أنفسهم وظن عنهم.